ori السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله اليك يرجى الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد كلمه سمعتها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 يا امه محمد كيف لو نظر لنا الله لو ربنا نظر لنا ونزل يحصل طب لو ربنا نظر لنا لا انا قدام الكلبات ولا انا قدام النوادي ولا قدام لو ربنا نظر لنا لقينا بنعصي ربنا هيحصل ايه ولو ربنا نظر لك لاك بتبكي في السجود في الثلث الاخير لو ربنا نظر لك لاك بسك المصحف قاعد تقرا وترتل وتبكي لو ربنا نظر لك لاك واقفه في التراويح بتبكي من كتر الخشوع لو ربنا نظر لنا لقينا عايشين حياتنا في ربنا كيف لو نظر لنا الله ايام الدين الايام الحلوه الأيام الجميله الايام اللي ما تتنسيش كان الجنيد يقول واهن يا ايام البداه واهن يا ايام البداه انت فين يا ايام ايام البدايه ايام الانطلاق الى الله الايام اللي فيها ذكريات محدش يقدر ينسها ابدا يا جماعه الايام الجميله اللي اللي لا يمكن ينساه ابدا واحده اخت لبست نقاب قالت كلمه جميله قوي بتقول انا حاسه ان انا عروسه الدنيا كلها بتزفني انا عايزك تبقى عروسه الدنيا كلها تزفك هدف السلسلة دي انك انت تبقى عروسه الدنيا كلها تزفك من السعادة اللي انت فيها ابراهيم ابن ادهم كان مرة مع اخوانه على شط نهر كده فحط رجليه في الميه وقعد فرحان بقى دنيا عيشه الملتزمين دي عايشه ما يقدر يوصفها اصلا من السعادة وقال لهم ايه قال لهم انا لا نجد لذ لو يعلمها ابناء الملوك لجاددون عليها بالسيوف كنت انا ساعتها انا بفتكر الكلمه بعض الاخوه قلت لهم والله العظيم واننا لنجد لذه لو يعلمها ابناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف ما انساش مرة مره ركبت مع والد احد اخواننا احد الشباب التائبين قال لي لما حد بيسالني عن تاريخ ميلاد ابني بقول له 25 4 2003 أنا اتجعت والتو 25 ده ابنه بيتخرج خلاص انه اتخرج ما الله وبيتجوز 25 اربعه فين قال ده ده تاريخ التزام ابني يا جنة والله يا جماعه اللي بيلتزم ده بيبقى جنه في حياته لو فتحت صدره تلاقي جوه جنه انسان عايش سعيد انسان من غير هموم انسان ربنا كفاه كل هموم سبحانه وتعالى احد الشباب كان مره بيقول تفتكر ان انا لو التزمت هعيش سعيد يا ده انت السعادة السعاده اللي محدش شافها والايام الرائعه اللي محدش شافها يا ابني انت عارف رحمه ربنا قد ايه لو ابني سببه والأب خلاص مش عارف يجيب ابنه والابن قاعد تايف في الدنيا وسائح في الدنيا وبعد كده الاب سمع ان ابنه اتسجن اتاثر اتطهر على ابنه في ليله من الليالي الاب بيخبط لابنه قدامه الا يحمل له ايه ويدي له ايه ويعطيه ايه ويفرح بيه قد ايه ولله المثل الاعلى الشهوات لو رجعت ربنا يفرح بك قد ايه انتوا ان ربنا قد ايه ده ربنا بيقول على قارون العبد الحقير واتيناه من الكنوز ما انما مفاتحه لتنوء بالعصبه اول القوه يا جماعه الاستوديو اللي انا فيه ده استوديو كبير استوديو واسع لو ده اتملى ذهب يبقى بمليارات مليارات طب تخيل بقى ان الاستوديو ده مفتحه قد كده. قد الصوابع امال خزائن قارون اللي ما فتحها الرجاله ما تقدرش تشيلها وكل ده ما هوش حاجه في خزائن غنى الملك سبحانه وتعالى ينتظركم ايام رائعه يا شباب ينتظرك ايام رائعه اوعى تضيعيها اوعى تضيع ايامك الحلوه الجميله ينتظركم ايام رائعه لو عرفتوا ربنا وتبطتوا ربنا يا اباء يا امهات يا ام محمد ينتظرك ايام رائعه لو مشيت في طريق ربنا ينتظركم ايام رائعه في الدنيا في الدنيا واحد صاحبي كان عنده في درس ثقب لف بيه على الدكاتره هيموتوا من الوجع بيقول لي اول ما التزمت واستعملت السواك ربنا سبحانه وتعالى أذهب كل دعني <تصفيق> واحد صاحبي بيقول لي انا قبل ما التزم 13 ترم فائتهم مفيش ولا ترم عدت فين نظيف انا النجاح نظيف غير لما التزمت وغير لما طبت لربنا سبحانه وتعالى بكرم ربنا سبحانه وتعالى شوف الحديث بتاع صحيح مسلم إن الله لا يظلم مسلما حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره ولا حسنه الطريق ده ولا خطوه هتضيع عليكي فيه الطريق ده ولا خصله شعر غلطتيها هتضيع عليكي فيه الطريق ده ولا تسبيح ولا يوم صمت ولا ركع صليتها ولا اي قراءه قراتها هتضيع عليكي فيه تعطى بها في الدنيا اعطى بها ايه كل حاجه ايام رائعه يا جماعه ايام رائعه والله العظيم اللي عايز يعيش الدنيا كلها اللي عايز يعيش السعاده كلها والبهجه كلها يدخل في طريق ربنا كنت مره في احد الدروس وواحد مشتاق مشتاق لاي علامه من ربنا علمه ترضى من ربنا فقعدت ادعي مع الشباب اللهم ارزقنا بشره الدنيا والاخره اللهم ارزقنا بشره الدنيا والاخره ثاني يوم لقيت مكالمه جايه من مكان غير متوقع خالص يعني لقيت واحد بيقول لي انا شفتنك رؤيه رؤيه فيها كذا وكذا قلت سبحان الله ده احنا لسه دعين ربنا امبارح قربت احساس ان ربنا ان ربنا بيحبك ان ربنا فرحان بيكي ربنا راضي عنك ان تفتح ابوابه يا جماعه ينتظركم ايام رائعه ايام جميله ده انت لو التزمت ايام جميله يا جماعه يعني ينتظركم قنوات فضائية اسلاميه رائعه تخيل انك انت هتقعدي قدام قناه وانت بتتفرجي على برامج دينيه جميله مؤثره جدا تلاقي في النص طالع واحد بحلة تفال يقول لك عرض مميز جدا بثمن مميز جدا لحله مميزه جدا ليها غطأ مميز جدا الحله دي تنفع في كل حاجه يا جماعه يعني ممكن ست البيت تطبخ فيها يبقى تطبخ فيها ست البيت وممكن تبقى طربوش يلبسه لو عندكم كتاكيت تملوها ميه وتحبوا فيها كتاكيت البيت ايام رائعه ايام جميله ايام ناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى وربنا ميسر لها امورها ومسهل لها حياتها ينتظركم ايام رائعه في السعادة في الراحه النفسية مرة فتاه بعتت لي جواب عن مشاعرها تجاه ربنا جواب جميل قوي يا جماعه بتقول فيه واشرق قلبي بحب الله كما اشرقت الارض بنور ربها قلت يا حلقه للملتزمين الملتزمين يا كان في واحده اسلمت وكانت علامه دينها مطبوعه على ديها القديم وعايزه تتخلص منها من فرحها بالاسلام مش عارفه تشيلها حرقت المكان اللي فيه العلامه عشان تخلص من أي حاجه فيها بعد عن ربنا الكلمه اللي ما ننسهاش ابدا ان في الدنيا جنه يا شباب ان في الدنيا جنه والله العظيم إن في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره لا يا شباب انا بقولك كده أنا بقول إن في الدنيا جنات مش جنه واحده والله العظيم جنات جنت جنت طلب العلم قابلت احد الاخوه الاخوه طلبه العلم المجتهدين بعد جوازه باسبوع فلقيته خصس جدا فبقول له يا ابني ده الناس بتدخل بعد الجواز قال لي من كتر حبي للعلم ما قدرتش مراتي بقت تنام وانا مش قادر اقعد ذاكر لغايه ما تصحى وانا بنام قليل جدا سبحان الله رضي بيحبه احد الشباب بجنه الدعوه الى الله بيقول انا اول ما التزمت كان امنيه حياتي امشي في الشوارع واتكلم الناس عن ربنا احد الشباب كان لي يمكن تكس ابدا قلت قال لي بالانتكاس قال لي لا يمكن قلت له ليه قال لي كل ما افتكر حالتي النفسيه قبل الالتزام وحالتي النفسية دلوقتي اقول لا يمكن التزم ابدا جنه السجود يا شباب جنه السجود يا بنات جنه السجود يا جماعه احد الشباب بيصيطله اللي التزموا فاصحابو عايزين يطلعوه رحله لازم تطلع معانا لازم قال لهم يا جماعه ما تتعبوش نفسكم ده انا سجدة واحدة بس بين ايدين ربنا بكل الرحلات اللي طلعتها في حياتي افتكرت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ليه اشمعنى في السجود من اللي عاش من اللي حسه يا رب خلي المشاعر دي ما تروحش مني افتكرت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار يكره أن يعود مش قادر أنا بعد ما عشت المعاني دي مش ممكن افرط فيه مش ممكن اسيبها مش عايز ارجع يا رب يا رب ثبتني يا رب انا مش عايز ارجع انا لو رجعت كاني بترما في النار بالظبط مش عايز ارجع يا رب كلمه الصحراء الفرعون لنؤثرك لن ايه اللي عاشوه جوه قلوبهم خلاهم بيسيبوا كل حاجه وخلّاهم يتحدى كل حاجة وخلّاهم يقفوا في وش الدنيا كلها ايه اللي حسوه جوه قلوبهم يا جماعه جنه جنه القران احد المفسرين قريت له كلمه عجيبه جدا بيقول وكبت ان اعرض عن تفسير سوره الانعام وسوره الرعد بيكلموا صورتين لله على ربنا لان ما في سطر اتجاههما واكثر ما أستطيع أن اعبر به عنهما بينهما فجوه هائله لا يسدها شيء انا مش قادر اترجم اللي في قلبي تجاه كلامك يا رب مش قادر اترجم اللي جوايا تجاه معنى القران يا رب مش قادر قل بس انا هعمل زي اللي بيشاور على نجم هو بيشاور عليه بايديه انما لا يمكن هطوله ابدا يا جماعه الدين ده جنن السجود جنن القيام جنن احد الشباب لما التزم كان يصحى بالالفجر باربع ساعات يقول يا خساره يا دي الحسره ما عادش غير اربع من كتر حبه في القيام من كثر احد السلف كان بيقول اللهم اذن لي ان اقوم الليله في قبري من كتر جمال اوه تفتكروا ان الدين صعب يا جماعه الدين ده جنات الصيام جنه والقيام جنه والصلاه جنه والتوبه جنه احد شباب احد النوادي الشهيره في القاهرة وخلاص ما عادش قادر متعذب مش قادر عايز توب اتصل بواحد صاحبنا قال له انا عايز اتوب عايز ارجع صاحبنا اللي اتشغل عنه سابه فبيقول فمره صاحب بيقول لي بيقول لي انا مره طالع بالعربيه لقيت الشاب ده جايب لي عليا ووشه متغرق دموع وعنيه سايله دموع وعامل لي بايده كده اهوت طب طالع ما تطلعش ولقيته قا جم بيقول لي ما تسيبنيش انا عايز اتوب لربنا انا عايز ارجع لربنا خده وفضل معاه لغايه ما راح صلى الفجر بيقول وهو بيصلي جنبي الامام بيقرا ودا قاعد يتهز وقاعد يطلع لقدام وورا انا مش عارف ماله الامام بيقرا التحيات ودا قاعد يتهز قاعد يتترن بيرتجف اترن بيرتجف وهو بيصلي اول صلاه بعد التوبه ربنا مشاعر التائبين يا جماعه مشاعر اللي راجع لربنا سبحانه وتعالى مشاعر الالتزام ده جنه والله العظيم ما تتعوض اوعى تخسرها في حياتك اوعى تخسرها في رائعه في الاخره في الاخر الجنه يا شباب الجنه دي جميله قوي انا مش عارف ازاي الشباب ما نفسه عشانها ازاي يا جماعه انت تخيل لو انا جيت لك النهارده تعالى حبيبي انا عاجبك النهارده على كافيار في الهيلتون بكره بقى انا هعشيك على الساحل الشمالي حفله تشاوي بعده هروح الفير سيزونز اعزملك على شويه مشويات حاجه ما حصلتش بعده تعالى على الميريديان بقى هناكل بحريات ما هنشبع يا سيدي بعده تعالى بقى اما على تركيا بعده لا تعالى لشواطئ فلوريدا بعده في جزيره في المحيط الهادي هنتفسح فيها بعده تعالى على الساحل الشمالي في حاجه تخيل البازارات السياحيه في الدنيا اصلا جننت الناس ومحدش بيقدر يتفرج عليه امال المزارات الجميلة في جن ارضها السماوات والارض والنهارده بقى الحاجه الاجتماعيه النهارده مع مراتك في يا اختي كده في نهر الكوثر بقى تطلعوا رحله خلويه عاطفيه جميله بكره تزور النبي ومصعب وعمر وسلمى بعده في قاعده مع سيدنا موسى سيدنا ابراهيم عليهم الصلاه والسلام جميعا بعده في واحد صاحبك رحمة مع مراته جنات عدن ما رجعش ومش مونه جدا فانت هتطلع أنت واصحابك تروحوا تزوروه رحله اخويه حياكم لا ينتظركم ايام رائعه تضيعوها ليه يا جماعه الكلام اللي بيقوله ده مش للكل الا ان يشاء الله الكلام ده اللي هيركب في سفينه الالتزام الكلام ده له ثمن ادفعي ثمنه ادفع ثمنه ثمن انك تعيش لربنا ثمن انك تقول عاوزك يا رب ثمن انك انت تقبل على الله فربنا اقبل ولا تخف ما تخافش خدها ولا تخف موسى العصايه اللي شق بيها البحر كان خايف انه يمسكها وهي سر حياته باذن الله اوعى تخاف من الالتزام اوعى تخاف من الالتزام يا جماعه الشباب المحروم الشباب الغلبان الشباب كن القيام قال هو انا عشان ما بقومش ده حرمان ايوه حرمان ليه حرمك من حبه ليه حرمك من اليقين بيه ليه حرمك من لذة ذكره ليه حرمك من الدعوه الى الله كنا مره منظر ما انساهوش واحنا بنكلم شباب فشب من الشباب كان قاعد يرقص قبلها ومال الشارع رقص في وسط الشارع قلنا ده سعده ما فيش بعد كده بقى لما كلمناه كلمتين عن ربنا قال أنا كنت من يومين بس بحاول انتحر كل ده وهم وخدعه وصراخ دا السويد اعلى دخل في العالم اعلى نسبه انتحار في العالم الكلمه دي ربنا قالها الشاب ممكن اقف اتكلم معاه يقول لي طب انا انا هو حياه الدين مش حياه خنيقه بالمصطلح الشبابي يقول لك مش حياه خنيقه خنيقه الكلمه دي نفسها ربنا قالها في القرآن ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ايه ضيقا حرجا كانما ايه يصعد في السماء كل ما بتطلع الاكسجين بيقل بتبقى خانقه حياه خنيقه حياه المعصية دي حياه قنيئه انا بقول لك كل شاب مقبل على طريق المخدرات ينتظرك ايام أسود من لون المخدرات اللي بتتشرب ينتظرك ايام باشه لو ما توبتش انا بقول لكل واحد نوع يعصي بقول له كل واحد ناوي يورد عن الله ينتظرك ايام ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه عايزين نتوب لربنا عايزين نتوب ينتظرك ايام رائعه في الاخره في مخرج من المخرجين مات من ايام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 ما تزعلوش يا جماعه تزعلوش شوفوا اول ما المؤمن بيموت بيحصل ايه السبب تتقلب والارض بتتقلب بيحصل ان ربنا سبحانه فيما صح عنه قال بيحصل ايه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض 2 صلى عليه كل ملك في السماء 3 فتحت له ابواب السماء 4 ما من ملك على باب من ابواب السماء الا دعا إلى الله أن يعرج أن تارض روحه من هذا الباب 5 خرجت روحه وقاطبه بنفحه مسكن وجدت على واش الارض هيبرع ولم ينزل القبر بتاعه وبعد كده يوريله النار ايه ده هذا كان مقامك في النار لو كنت عصيت الله الحمد لله يا رب الله مالك الحب يفتكر كل مره كان ناوي ينتكس وربنا عصمه تفتكر كل مره كانت ناويه تعصي وربنا عصمها يفتكر يوم ما كانت متردده تلبس النقاب ولا لا وقعدت تقيس قدام المرايه وتقله وتقيس وتقلاه وربنا ثبتها ونزلت بيه تفتكر لما كانت على علاقه بشاب واحده متردده مش قادره اسيبه اسيب ولا لا وفي الاخر ثبتته وده حب عشان ربنا يفتكر لما كان متردد المال الحرام ده رزقي ده اكل ده فلوسي منين لغايه ما ربنا اعانه وسابه لو كنت عصيت ربنا كان رائعه حتى في القبر حتى في القبر حتى في الموت تتنزل عليهم الملائكه افواق وراء افواق الا تخافوا ولا تحزنوا الفوق ده بيبشرك انك الله والفوق ده بيبشرك من ايد عليه الصلاه والسلام والفوق ده بالفردوس الاعلى والفوق ده بيبشرك من عذاب القبر والفوق ده والفوق ده والفوق ده والفوق ده افراح ايام رائعه في كل حاجة يا جماعه حتى في القيامة ولاقاهم نضره وسرورة لقاهم يعني من اول لحظه طلعتي لا انس واقفين مستنيينك فرحانين بيكي ما تخافيش ما تخافيش كل ده مش ليكي كل ده ما تلاقيش منه خالص عبد الرحمن بن عوف لما سادع عائشه قالت له ان الاغنياء بيدخلوا بعض الفقراء في الجنه قال لها وماذا أفعل إذا كنت انفق 100 فيخلف الله علي ألف اعمل ايه ظننت أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهب اعمل ايه إذا كان ربنا فتحها على الإنسان المتدين يعمل ايه انا شفتها بعيني مع اصحابنا الملتزمين في الدفعه بعد ما اتخرجنا لو حطوا ايدهم في التراب يبقى ذهب هما اللي بيسيبوه هما اللي بيسيبوش مش مشغولين مش قضى من كثر فتحه ابواب الرزق ينتظرك ايام رائعه لو ربنا حبك ينتظرك ايام رائعه لو ربنا تولاك ينتظرك ايام رائعه لو ربنا رضى عنك لو ربنا حبك ينتظرك ايام رائعه ازاي بس خليه يحبك بس عيش عشانه فاذا احببته خد بالك من الحديث ده امسك قلبك امسك قلبك انا عايزكم تركزوا معايا يا جماعه حديث الرب ده الخزائن كلها هتتفتح دلوقتي فاذا احببته مفتاح لكل الخزائن كل خزنه من خزائن ربنا لها مفتاح الا فاذا احببته مفتاح بيفتح كل الخزاين افتح كل حاجة افتكي قلبك الوقت مع عطاءات ربنا امسك قلبك معايا فاذا احببته ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا احببته واحد كنت سمعه الذي يسمع به اول حاجه ربنا قالها السمع ليه ما هوش هتسمع الاغاني والهلس والكلام ده هتقعد تسمعه وانت راكب في المواصله مش انت تسمع طب مش معنى السمع اللي ربنا بدا بيه لان السمع ده اول حاجه تشهد عليك يوم القيامه شاهد عليهم سمعوهم طب ليه اشمعنا لان اللي انت اديته ودنك ده اللي هيحدد اتجاهك في الحياة اديت ودنك لدعيه ولا لواحد مبسط اديت ودنك لصاحب صالح ولا لصاحب فاسد وبصرك الذي يبصر به بنور الله ولسانه الذي يتكلم بحيث كلام مكنور تكلم اصحابك في الدين كلهم يلتزموا على ايديك ويده التي يطش بها هتعيش الحاوت وتواجه بقوه الله سبحانه وتعالى هتستمد قوتك من قوه الله ورجله التي يمشي بها هتبقى مسدد الخطف حياتك في اختياراتك في جوازك في اختيارك في الجواز في كل حاجه في شغلك ولا ان سالني لاعطيها انها هتبقى مجاب الدعاء ولا ان استعاذني لاعيذنها هتبقى في حصن حصين من الله بالله سبحانه وتعالى وفي روايه مسند ابي اعلى وقلبه الذي يعقل بيه هتبقى قلبك ده جنن من كنات امسكي قلبك لو ربنا تولاكي بينتظرك ايام رائعه لو ربنا تولانا يا جماعه ايام رائعه الحايه اللي بتبهرني وبتبهر قلب اي حد لما يسمعها بقلب قول الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين امنوا الله يخرجهم من الظلمات إلى النور وقفت قدام الايه قلت نور ايه نور في الدنيا وشعلنا له نورا يمشي به في الناس نور في الم... عند الموت وملائكه بيض الوجوه كانه وجوههم الشمس اللي بتقبض روحه نور في القبر افتحوا له بابا إلى الجنه يجي من انوار الجنه نور في الصراط لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول بشراكم اليوم لما وهم لسه جايين يعدوا من على الصراط وربنا يخليهم يجوزوا كالبرق البرق ده نور اصلا يا جماعه ربنا اكمل لنا نورنا نور على الصراط نور في الخمسين 50 الف سنه على منابر من النور نور وجه الله ونور حجاب النور الجنه نفسها زي ما النبي قال نيجي في الجنه الجنه من بره عارفين النجه في الفخم والاضاءات ده لسه من بره امال من جوه يبقى شكلها ايه تخيلوا يا جماعه حاجه حي... انما ثاني حته كلها ضلمه حته كلها خانقه ضلمه عند الموت ملائكه ظلما في القبر والعذم بالله ان هذه القبور مملوءه ظلما على اهلها يوم ظلم يوم القيامه ظلم تام ظلم في النار فهي سوداء مظلمه ظلم في الدنيا ظلمات بعضها فوق بعض يا اخواننا هتختاروا ايه انا دلوقتي بخيبكم اختاروا يا شباب اختاروا هدف السلسله دي انك تختاري انك تختاري يا اللي لبستي انقاب ولسه لغايه الوقت ما بتعمليش حاجه في الدين تختاري يا اللي الوقت لسه مش عايزه تلبس حجاب اصلا تختاري يا اللي لغايه ملتزم بالكلام وخلاص تختاري اللي لسه متردد ومتذبذب لسه في شهوات وحب دنيا تختار يا ولدي ويا والدتي يا اللي سايبني ولكم بتخافي على بنتك من شوية هوا الشباك اتفتح عليها بالليل ومش خايفه عليها من نار جهنم يا اللي خايف على ابنك وامتحان الثانويه العامه قلبك مرعوب ومرجوف معاه ومش خايف عليه من امتحان القبر يا اللي لما بنتك بتلبس النقاب بتقولي لها انت قضيتي على نفسك انت هتودي نفسك في داهيه وال مليون عانس اللي عندنا ودوا نفسهم فين والمتبرجات اللي ما فيش جواز برغم التبرج بتاعهم ودوا نفسهم فين ود في اتعدنا فسجن ينتظرها ايام رائعه ابنك اللي التزم اوع توقف في وشه ما توقفش في وشه ايامه الرائعه بنتك اللي التزمت انت وهي واسرتك كلها هيبقى ايامكم رائعه لو سبتيها تنطلق في الدين اختاروا يا جماعه احد اخواننا دعاء اتشاف له رؤيه انه قعد يتكلم عن الشباب يكلم الشباب ويكبر ربنا يكلم الشباب ويقول الله اكبر النبي في الرؤية بعت له قال له طو... وكل ما يتكلم عن الشباب يعلى يعلى يعلى النبي عليه الصلاه والسلام بعت له قال له طول ما انت بتكبر ربنا عن الشباب هتفضل تعلق يعني انا بقول الكلام ده ليه انا بقول الكلام ده لان السلسله ديت مش انا اللي بديها انا وانتم شركاء فيها القاطره ب... القاطره يا جماعه في قاطره انطلقت لانقاذ اكبر عدد ممكن من شباب امه محمد انا عايزكم تبقوا معايا انا بتكلم الفضائيات فوق مع الكواكب والنجوم يا جماعه انتوا انتوا اللي على ارض الواقع انتوا اللي هتحللوا وتحولوا الكلام ده لواقع عملي معايش انتوا انت انت احنا كلنا فريق واحد كلنا هدف واحد كلنا رساله واحده كلنا رمضان ده ان شاء الله باذن الله لازم ننقذ الشباب على قد ما تقدر حتى اللي قاعد قدام دلوقتي والاول مره بيسمع دين انت معانا في الفريق بتاعنا انت معانا في القطرة بتاعتنا انت معانا في في الأبطال الابطال اللي منطلق لربنا سبحانه وتعالى ينتظركم ايام رائعه لو عرفتوا ربنا سبحانه وتعالى لو ربنا رضا عنك ينتظرك ايام رائعه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ بيعنك تحت الشجرة سوره الفتح كلها لما ربنا رضا عن الصحابه عمل لهم ايه امرها الوقت امرها الوقت, الوقت اربع صفحات ونص فتوحات في سوره الفتح عشان لقد رضي الله لو ربنا رضا يحصل ايه يا جماعه خلاص يا جماعه اوعى تقول انا مش قادر البيفاز ده بيد بين ابني بقصر فرعون خرج منه 3 من عملقة الايمان في تاريخ البشرية امراه فرعون احضر اربع نساء كملو في البشرية مؤمن الفراعون اللي نزل فيه صوره قافر مؤمن قال فرعون. ما نشطه بنت فرعون اللي النبي عليه الصلاه وجد ريحها هي واولادها في السماوات العلى في رحله المعراج خرجوا من قصر فرعون ما تقولش البيئه فاسده ويعني البيئه فاسده قوم واجتهد وحاول اوعى تضيع هذه الايام الجميله اوعى تضيع هذه الايام الرائعه مش هتحس ان في الدين يا جماعه فلنحيينه حياه طيبه الحياه الطيبه ابراهيم لقى في النهر ويوسف لقى في السجن والنبي عليه الصلاه والسلام في الغار هتعيش حتى لو بتقول انت هتعيش في حياه طيبه في حياه سعيده في حاجه جميله هتبقى بتبكي في التراويح من الخوف من النار وقلبك بيرقص من الفرحه ايام رائعه يا جماعه ايام جميله قوي ايامنا الحلوه ايامنا الجميله ايامنا الرائعه ينتظركم ايام رائعه اوعوا تضيعوها اوعوا ما تبقوش زي روماريو اللي قاعد يحسد في رونالدو ويقول ينتظره وفي الاخر الوقت رونالدو حصل له ثلاث تمزقات في الاربطه بتاعه رجليه ومهدد باعتزال الملاعب اتنشه من روماريو جابت الأرض سبحان الله العظيم لو كان روماريو لو كان رونالدو مسلم وبيقول اذكار الصباح والمساء زي الشباب الحلو بتاعنا ان شاء الله الله هيعمل كده باذن الله من اول الفجر اللي جاي هو كان ربنا سترها معاه قوي يا جماعه جيم اوفر يا روماريو جيم اوفر يا رونالدو جيم اوفر يا كل واحد عاصي ربنا ومشيت في طريق المعصيه جيم اوفر يا كل واحد حسبت ان المعصيه فيها سعادة ولا المخدرات فيها سعادة ولا سكه البنات والبلاجات فيها سعاده جيم اوفر يا كل واحده مرضتش تتحجب ومرضتش تقبل على ربها جيم اوفر يا ممثله اللي عندها 90 سنه ولسه بتبوسي جزمه الدنيا والدنيا بتديكي بالجزمه وانت لسه عايزه تتصابي جيم اوفر يا كل واحد عاصي ربنا وعانف ربنا خلاص خسرانه خسرانه انتهت ما دام في طريق غير طريق ربنا وجيم اوفر يا شباب جيم اوفر يا شباب امه محمد اللي هيتوبها ربنا بس مش جيم اوفر خسرانين لا والله الجيم هيخلص واحنا كلنا كسبانين الجيم هيخلص واحنا كلنا منتصرين على شهواتنا فرحانين لان مع ربنا مفيش حد بيخسر ابدا مع ربنا مفيش حاجة بتضيع ابدا انا عايزكم يا جماعه تختاروا انا عايزكم 30 يوم يا جماعه مع بعض ان شاء الله 30 يوم باذن الله سبحانه وتعالى مع بعض هنتكلم على مشاكل اللي عاوز بس خايف انا عايزك تتغلب هي حياه الدين مش مش ضيقه اللي عايز بس مش قادر. اللي عايز يرجع لربنا اللي عايز ينطلق في الدين اللي التزم بس بحس ان هو مش بيتقدم في دين ربنا اللي عنده مشاكل كل ما يجي يطبي يقع اللي عنده مشاكل كل ما يجي بينطلق يلاقي عقبات قدامه اللي عايز يوصل اللي عايز يدخل طريق ربنا بس في شبهه الطريق في صدره اللي عايز اللي عايز كل دول هنعالج مشاكلهم باذن الملك على مدى 30 يوم بتاع رمضان كل يوم تستنونا بعد الفطار باذن الله سبحانه وتعالى بعد الفطار اه يعني هنفطر عليك كل يوم بقى ان شاء الله تفطروا عليا كل يوم باذن الله سبحانه وتعالى ما عنديش مانع والله يا جماعه بس نعرف ربنا ونتوب لربنا ونحب ربنا وقلوبنا تمشي كلمه الله فيها هزلزله من كتر حب ربنا وحب طريق الملك سبحانه وتعالى حياه الدين كلها سعاده يا شباب يا شباب يا اباء ويا امهات انتوا اللي هتأثروا على اولادكم تاثير حقيقي انتوا شركاء معانا في الموضوع ده انتوا مجاهدين في الموضوع ده الام في الشارع بتبكي بالدموع على ابنها الاب اللي قاعد يجري ورايا في التليفون عايط ابني خ... مش قادر هيموت على ابنه الراجل هيجيله صبحه صدريه من اللي ابنه عامله فيه الأمهات اللي ياما الواحد قابلهم في الطريق بكو دم قدام الواحد وفي التليفون هنعمل ايه في اولادنا ادي آه فرصه اهو فرصه كلنا نشترك فيه فرصه كلنا نشترك فيها يا جماعه اللي عايز الحلقات باذن الله من على موقع طريق الى الله ويتو الله اللي عايز يحملها وينزلها ويطبعها للشباب من على موقع ويتو الله اللي عايز ينشر الدين في القافله اللي عايز من اجل انقاذ شباب امه محمد احنا موجودين كل يوم مع بعض بعد الفطار باذن الله سبحانه وتعالى ما تنسوش دروس الشيخ محمد حسان بتاعه الصحابه سلسله خطيره اوعوا تضيعوها اوعوا يا شباب تضيعوها نقله ان شاء الله نقله على ايد اهل العلم بتانا مشايخنا الكبار باذن الله سبحانه وتعالى تنسوش التراويح ما تنسوش التهجد تنسوش ربنا أبدا ما تنسوش حياه الطاعه ما تنسوش ابدا انك انت طول ما انت اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم فرح قلوبنا في دينك اللهم فرح قلوبنا بطاعتك اللهم ابهج قلوبنا بقيم الليل بين يديك اللهم زوج الصالحين بالصالحات وزوج الصالحات بالصالحين اللهم املا حياه الملتزمين والملتزمات بالأفراح والأنوار اللهم اعطهم اللهم افتح عليهم اللهم امدهم بب من عندك اللهم انقش شباب أمة محمد اللهم تب عليه اللهم لا امل لنا إلا فيك ولا بلاغ لنا اليك إلا بك اللهم انت رجاؤنا لا نهلك وانت رجاؤنا لا نهلك وانت رجاؤنا لا نهلك وانت رجاؤنا اللهم إن اعداء هذا الدين قطتكوا على الشباب يبسدوهم ويحطموهم ويرذوهم المهالك اللهم فانقذ امه حبيبك اللهم فانقذ شباب امه محمد اللهم انقذهم اللهم احيهم يا الهي يا قدير اللهم انقذهم اللهم احي قلوبهم اللهم يا رب ارزقنا الصدق والاخلاص وقبلنا على ما كان منا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله